موقع روائع التلاوات يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي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 أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم أو أشد ذكرا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 فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كاف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 والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِهُ ضَعْلِ النَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَتْ مُبَارَكَهُ وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بِيَانٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وللله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذنف في الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام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 شارك بالله فكانما خر من السماء خر من السماء فتخطفه الطير او به الريح او تهوي به الريح في مكان سحيق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 اشتمت لكم هذه المادة من موقع روائع التلاوات